بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تو فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تو قدمت لكم هذه التلاوة من موقع کوئی لمبا